لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يَسممَعونَ فيِيهَا لغْوَ وَل تَأثمَا إِللاا قِيلَ سَلًَا سَلََا وَأَصْحابُ اليمين مَا أَصْحابُ المين في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء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 أو آباؤنا قُلْ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون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 ثَأييتُمَّ تُمنون أَنتُم تَخْلقُونهُ أَم نَحْن الْخَالِقُون نَحْنُ قَدّرناَا بَينَكُم الْ المَووتَ وَما نَحْنُ بِمَسبوقينعَأَُّ بَدّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُن شِئأكُم فيِي مَا لا تَعلَون.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 إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تسربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تسكرون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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون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 وَأََّ إِ كَانَ مِنْ أَصْحابِ اليمين فَسَلَامُ لك مِنْ أَصْحابِ اليَمين وَأََّئِ كََ مِنَ الْمُكَذذبِينَ الضَّم فَنُزُلُم مِنْ حَمِيم وَتَصْلِيَةُ جَحيِيم إِ هذا لَهُ حَُّ الَقين.